ونستغيبه ونستغفره ونعوه بالله إن شروا لأنفسنا أحرم سيئات يأمارنا ليهديه الله فلا مدر لأمين ابن فلا خاديلا وعشر أن لا إله إلا الله ورحمه شريك له وعشر أنه مهم مدن الدر ورسول أما بعد فإن حجر الغبيع كتاب الله وخير المبي أبي محمد صلى ما هو بيه وسلم ما شر الهوء محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة بلالة وكل غلالة في ہم سب نے جان لیا ہے دوائیں کہ انشاءاللہ ہم نماز کے اندر بھی دعا مانگیں گے بھائیو انشاءاللہ دو رکعت نماز پڑھنے کے رکوع کے بعد ہاتھ کھڑے کر کے انشاءاللہ ان کے لیے اور اس کے غریبوں مقروضوں کے لیے ہم دعا مانگیں گے اللہ کے بندے اسلام کی سورت بھی ہے کہ امت پر مشکلات کا بھی تو ہر نماز میں اخرت میں رکوع शामिल होकर लाख यर्दा के लिए दूसरा ऐलान है हमारे कुछ बात और دروس तो सियालकोट में होते हैं हमारी दावत तीन तीन सिलसिले वहां होती है प्रोग्राम होते हैं वो केस्ते सीरीज भी आपको बाहर से मिल जाएगी और इस प्रोग्राम की जो सीरीज है इस प्रोग्राम के जो सारे دروس वगैरह है वो भी आपको दारुल फलाह के वालो से मिल सकते हैं मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला दारुल फलाह के वालो को नजर बद से बचाए और अल्लाह पहले से ज्यादा اور فرکی کے اللہ کی رضا کے لیے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں یہ ان کی محنت و خلوص کا نتیجہ ہے اور اپ کی محبت ہے اور اللہ کی مدد سب سے پہلے اللہ کی توفیق شامل حال ہے اللہ ہمیشہ ان بانیوں کو دین اسلام کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جو وہ ان کی وفات پا بھی ہے اللہ ان کی بخشش Allah ان کو دین دار ولاد عطا فرمائے عبد المجید بھائی ان کی اہلیہ محترمہ اللہ تعالی ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے شوشانہ بھائی ہمارے ان کے والد محترم فوت پا گئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ امت مسلمہ کی مدد فرمائے اللہ ملکیوں کے اسلام کی مدد فرمائے جتنے بھائی آئے ہیں ماشاءاللہ اور جتنی بہنیں آئی ہیں اللہ سب کی مشکلات کو آسان کر دے اللہ Bismillahirohmanirohim. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara budi, apabila anda berada di sini, mari kita. Mari usah berani sehingga perjalanan ke Pantai Sabah tidak boleh. Mari usah berani sehingga perjalanan ke Pantai Sabah tidak boleh. Mari usah berani sehingga perjalanan ke Pantai Sabah tidak boleh. Mari usah berani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 Hare Krishna Hare Krishna اسوں دروز کر لیں کتبی سکندرانہ نامہ اس کا حصہ ہے اپنے کپڑے ٹکنوں سے ہمیشہ ہمیشہ یہ پرہ کاڑے صرف بھی کپڑا رکھنے کا انتظام کریں اور چیزوں کی ذمہ داری کا بھی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے مہمانوں کی گزارش ہے کہ سب کو دروز کر لیں انشاءاللہ اللہ کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہمت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں ہوں گی اللہ ہم الكون لا فتوة اذا وملت الارض والجمال فدكت دكته اذا فيوما اذ وكانت واقيا يوم السماء شققت السماء خلي يوم ايدن واقيه والملك ولا ارجائها ويامن ارسل ربك ويامن ارسل ربك فوق ام يوم ايدن سمانيه يوم <تصفيق> يومئذ تُعرَدوا لا تكفى منكم خافية أما من وطي كتابه بيمين فيقول لها أُمُكرَو كتابي إِلَّنِي ظُنَا تُوَنِّي لكن نسابية فهو في إيشة راضية في جنية عالية كتوفها دانية كلوا واشربوا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية الله أكبر الله أم للمنظر <تصفيق> الله أكبر الله أكبر Oh, come on. وإياك نستعي حدنا الصراط المستقيم صلاحة الذين الأنب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضوء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 ولما درماه سابيا يا ليتها كان بالقاضية ما أغنى اللي مالية خلق اللي سلطانية حضور حضور حضو <تصفيق> ثم في سلسلة زرعها سبعو نظراء فسنقو إن الله كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يرد ولا تآمن مسكين فليس له اليوم هؤلاء ليس له اليوم ها هنا ولا تآم ولا تآم إلا من رسل لا يأكله إلا الخاطر الله أكبر <تصفيق> اللهم انزل المطر اللهم انزل لنا وللمؤمنين وللمؤمنات اللهم انزل لنا وللمؤمنين وللمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغثنا من الأموال اللهم اِمَنَّ لَنَا فَيْنك لُدُنَا ما اسْتَعَنْتَ بِنَا وَانصُرْنَا عَلَى أَدُوِّ كَمَا أَدُوَّنَا اللَّهُمَّ الْغَفَرَطَ الَّذِي لَا يَسُدُّونَ سَبِيلَكَ وَيُكذِّبُونَ رُسُلَكَ يُكذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَ اللَّهُمَّ آل بين كلمتهم، وزلزل كذافهم، وشدت شملهم، ومسك جماهم، وأنزل بين الناس النبي لا ترده ونكر المترمين. اللهم عليك بالامريكا، اللهم عليك بالهند. Allahumma alayka bil-mertedil Allahumma alayka bil-munaficil Allahumma alayka bitwagitil-arad yajmail Allahumma alayka al-zalimine bil-zalimine Allahumma arina Allahumma arina fi majahidikudrati Allahumma wa nanhud نريد الينين معنا فكرا نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة هيلتنا والشر نار الكون الظالمين اللهم استرنا Sang merubah diri, kata kafan itu batinnya. Wajah maradana, maradil Muslimin. Wajah maradana, maradil Muslimin. Allahumma izin Islam, wal Muslimin. Allahumma Assalamualaikum menceri Islam Muslimin. -e. Allah menceri mata -um -al Islam. Allah menceri badakul Mujahidin. Allah menceri. بكل مجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم من سلم المجاهدين في الشام اللهم من سلم المجاهدين في فلسطين اللهم من سلم المجاهدين في العراق اللهم من سلم اللوح منصر المجاهدين في اليمن وفي البين اللوح منصر المجاهدين في أ فانستان اللوح منصر المجاهدين في الشيشان اللوح منصر خواننا في كشمير اللوح منصر المجاهدين في كشري اللوح منصر خواننا في برما وقراتان Allahumma insya Allahumma insya Nabi SAW. Ya Rabbul Mujahideen, ya Nasirul Mujahideen. Allahumma sabbikdama Allahumma nizalikinat Allahumma rubiyim. Allahumma Allahumma hafaz adfad al-mujahidin Allahumma hafaz masajid al-islam Allahumma hafaz al-masjid al-aqsa Ben al-yehud al-jasidin Allahumma hafaz al-masjidin Ya Rabbal al-masjidin Ya Rabbil Masjidil Alhamdulillah, Allah mana jehuk bana aafiah. Allah mana jehuk sabatina min surjul nizalimi. Allah mana jehuk اللهم نج يا عبد الرحمن الداخل اللهم نج شيخنا هو رب الرحمة يا رب المجد الله امتي تقبل الشهداء اللهم ارضكنا حياه الشهداء وموت الشهداء اللهم هب لينا الجهاد وزين فيكم بنا اللهم اخرج النفاق من قلوبنا الله اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا ترمكنا بغذابك واعفنا قبل ذلك اللهم إلا نسألك الجنة الفردوس اللهم إلا نسالك الجنة الفردوس اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب اللهم إلا نعوذ بك من عذاب الكبر <تصفيق> la be inle odu bi kamera da bi kamera اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم. ربنا صرف ان عذاب جهنم ان عذاب حكام دراما. اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم. ومن فتمة المهي والممات. ومن شر فتمة المسيح الدجال. اللهم اجعل الكرآن ربيك نور بينا وشفي يا صدورنا وجلا حزاننا وزهاب هممنا اللهم انك يا غافر الذنب يا قابل التوب اللهم انك عفو الكريم تحب لف وفاف والله ربنا هبلنا من زواجنا وزرياتنا كرة آيل وجعلنا للمتكين امامه اللهم اكفنا بهلالك انهرامك واغلنا بفضلك أن منصرا اللهم انا نلذ بك من ذل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعدا قد انا الف سنا وان لم تغفر لنا ختر <تصفيق> إنكم من الذين الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا سناء وفي الآخرة سناء وكن أذابا ربنا ربنا الفرنا ذرنا <تص> الا رحمتك او من ذنوبنا. اللهم ارحم على ولا تنظر الى سوء امالنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. <تصفيق> اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله. ذكروه ودعا اخره ولا اهميته سر ربنا اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا في امرنا واسب بتقنا منا على الكفر الكافر ربنا لا تؤخذنا إن أو واختأنا ربنا ولا تهمل علينا إسرا ما خملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تهمرنا ما لا تأكت لنا وعافونا <تصفيق> يلت مولانا فالسرنا على الكوم الكافرين اللهم تهر قلوبنا من النساء وأماننا من الرياح وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة إنك تعلم خائنة العيل وما تخفي الزبور ربنا لا تضيق نو بنا بعد إذ خديتنا وخبنا من لدغ الكرما إلا ربنا تكبر منا سيامنا وركورنا وقيامنا وضرورنا ربنا تكبر منا صلاتنا ودعاءنا وبكائنا اتضر انا ولك جو انا ربنا تكبر من انك انت السميع الالي يا سامي اللي كل شكوى يا سمي ادعوا يا مديب الدعاء ربنا تكبل منا إن كانت السميع العليم فتب علينا إن كانت التواب الرئيم وسل الله على نبينا محمد وبارك عليه وسلم الله أكبر I don't know.